Thank you. يا اللي مليتي حياتنا باسمه الحريه يا اللي مليتي حياتنا باسمه يا اللي مليتي حياتنا باسمه اللي حياتنا فرها ريحا یا فرخ ها ریح و جیه، یا صحرى للعذش حلاوة الحرية لشعب شف حرمة ولا حلاوة المياه في الصحرى للعذش حلاوة الحرية لشعب شف حرمة. فرحتنا بفريتنا اللي بصبر سنين طولناها عايزين نورها عايز يسعد كل بلدنا أصاها نورها عايز عايز كل بلدنا يا فرحة رايحة يا ی خاو گیه فر ی أحنا سلموا ما لكل بال كل شعب حبيب عايشين حياتنا أحب بال بعيد وقريب إحنا سلموا ما لكل بال كل شعب حبيب عايشين حياتنا أحب بال بعيد وقريب نسيم احنا طريقنا بروحنا زي صالح لو زي هوانا هيودينا ولا يعد بينا غريب من برا خمانا نسيم احنا طريقنا بروحنا زي صالح لو زي هوانا هيودينا ولا يعد بينا غريب من برا خمانا يا فرحه رايح وجاي يا. يا فرحه رايح وجاي يا فرحه رايحه وجايه يا وطن في دجى مصير لقدنا واحنا اللي رح نبني وطني لورو في مصير لقدنا اللي رح نبني وطن العروبة بحاله في يا مصيرنا وإحنا اللي رح نبني من زراعتنا وصناعتنا والخيري في دينا نبمدفعنا من مصليعنا نحرس حريت في دينا من نحرس لا فرحه رايحه يا يا بالحب